بسم الله الرحمن الرحيم لئلا في قريش إلَى فِيهِمْ رِحْلَةُ الشتاءِ والصيفِ فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خُوْ